ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا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 لَ تَرَرائِلَ الذي نَ قِيلَ لَهُم كُفّ أييدِيَكُم وَقِيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكاتَ فَلََّا كُتِبَ عَلَيهِم القِتَالُ إذَا فَريقُم مِنهُم فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيهِم القِتَالُ إذَا فرَيقُم مِنهُم يَخشَوونًا النَّ سَكَخَشْيَة اللِ أَوْ أَشَدَّ خَشيَة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 اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كُلِّ شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها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 كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 فمن لم يجذف صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وَمَي يَقُتُ الْمُؤمنِنًا مُتَعَم مِدَ فَجَزَ أُهُ جَهًاَّ مُقالَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلعَنَهُ وَأَعددَّ لَ عَذاابًا عظمَ.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 فؤلاءك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسع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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم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 وَإِنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيناً يَعِذُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ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 وعد الله حق ومن اصدق من الله قيل صدق الله العظيم